الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول باب السواك وكنا قد بينا في اللقاء الماضي شيئا من فضل السواك ونوعية السواك الذي يتسوك به وهل يجوز التسوق بالإصبع والخرقة أم لا وتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى وهي استعمال الفرشاة والمعجون ثم انتقلنا إلى أول أحاديث الباب وهو الحديث السابع عشر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند أو مع كل صلاة وقدمنا من فوائدي هذا الحديث أن الأمر للوجوب إلا إذا صرف بقرينة أو دليل ثم تكلمنا عن أول موضعين يستحب فيهما التسوق وهما الوضوء والصلاة وانتهينا إلى موضع السواك من الوضوء وقلنا إن الأفضل أن يكون بعد الاستوكاف وقبل المضمضة ونستكمل الحديث بهذا الصدد فنطرح سؤالا هل يشرع السواك للغسل والتيمم أم لا وعندما نقول يشرع فالمقصود الاستحباب وليس الإباحة لأن الإباحة مطلقة إنما نتكلم هنا عن السواك باعتباره مستحبا في مواضع حددها الشارع فهل يستحب السواك للغسل والتيمم ذهب بعض اهل العلم الى استحبابه لهما وحجتهم انه اذا كان السواك مشروعا في الطهارة الصغرى فالقبرى من باب اولى السواك مشروع للوضوء فالغسل أولى من الوضوء, الوضوء. هكذا قال وإذا كان السواك مشروعا في الوضوء كان مشروعا في بدله وهو التيمم بحجة من قال استحباب السواك للغسل والتيمم إن الغسل أولى بالسواك من الوضوء المشروع له التسوك إجماعا وبالنسبة للتيمم التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ أحكامه والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرء إذا توضأ قبل الغسل يعني أتى بالصفة المسنونة للغسل فبدأ بالوضوء شرع له السواك من أجل الغسل أم من أجل الوضوء من أجل الوضوء وقد نقلت لنا صفة وسل النبي صلى الله عليه وسلم وتيممه ولم يذكر أنه تسوك قبل هذا ولا ذاك والعبادات مبناها على الحظر فالأولى الوقوف مع الدليل حتى يثبت الحكم بدليله من فوائد هذا الحديث التي لم يتعرض لها الشارح ما قاله المهلب كما في الفتح أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج والمشقة المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج لأن رفع الحرج مقدم على فعل المندوق لان غاية المندوق تحصيل الثواب اما تعريض النفس للحرج والمشق التي لا تحتمل فقد يؤدي الى الانقطاع ولا شك ان المحافظة على القليل افضل من الانقطاع بعد الكثير فأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل فإذا كان يترتب على المندوب أو المندوبات حرج بالغ قد يؤدي إلى انقطاع المرء فالأولى أن يخفف من فعل هذه المندوبات ويستمر على العمل والطاعة بدل الانقطاع ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من فوائد حديث المغير بن شعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدما قالوا وفيه أنه يجوز للمرء أن يحمل نفسه على ما قد يشق عليه. بشرط, بشرط عدم, عدم الانقطاع والوصول إلى المشقة, المشقة المانعة من المداومة, من المداومة. ما يحملش على نفسه يقوم ليلة حتى تتورم قدمها ثم بعد ذلك ينقطع عن القيام لا هو لو قام ربع ساعة أو نصف ساعة دائمة أفضل من أن يقوم ليلة كملة ثم ينقطع بعد ذلك عن الإيه؟ القيام واستدل بهذا الحديث الإمام النساء عليه رحمة الله وغيره استدل به على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله صلى سلم كل صلاة لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ومعلوم إن صلاة العصر والصلاة ممكن تكون المغرب قبل, قبل الفطر نعم لكن اللي يهمنا هنا العصر لأنها بعد الزوال ولا يكون المرء إلا صائما في هذا الوقت وترجم له أي الإمام النسائي لما أخرج هذا الحديث دوب له باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم وطبعا قصد بالرخصة هنا إيه الجواز. قصد بها الجواز أو الرد على القائلين بالمنع وإلا فالأصل أن الرخصة حال مستثنى من العزيم بدليل لكن قصد هنا والله أعلم جواز السواك بعد الزوال قال السنبي رحمه الله وجه الاستدلال أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشق لأمرت لا لولا أن أشق على أمتي فذكر المنع المشق فقط لا زوال ولا غير زوال نعم ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه وهذا استنباط دقيق وتيقظ عجيب يعني من مين من الإمام النسائي رحمه الله تعالى يبقى هنا فهم الإمام السندي من تبويض النسائي أنه ذهب إلى جواز السواك بعد الزوال من إيه من علة الحق لولا أن أشق على أمتي ونضيف إِنَّ في فِي الدَّلَالَةَ قَوْلُ سَسَلَّمَا مَعَ كُلِّ صَلَاةَ يعني الأوضح والأظهر في الدلالة على جواز السواك قبل الزوال وبعد الزوال, وبعد الزوال وفي كل وقت قوله مع كل صلاة وفي صلوات تأتي بعد الزوال ولا لا فده أظهر في الاستدلال ولكن لا مانع إن يكون عندنا إيه؟ جهتين من جهات, من جهات جهات الاستدلال الاولانية, الاولانية ان النفس سلم جعل المانع من, من انجاب السواق المشقة, المشقة فقط وليس الوقت, الوقت, الوقت, الوقت نعم الامر التاني مع كل صلاة وفي صلوات بعد الزوال فيدل ذلك على عموم مشروعية السواك, السواك قبل, قبل الزوال, الزوال وبعد ولذلك قلت وأظهر منه قول صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة والصلاة تكون بالغادات والعشم فهو مطلق للصائم والمفطر ويستدل أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقد يحتاج الفم الى. التطهير بعد الزوال أكثر منه قبل الآيه؟ الزوال وهذا مطلق طبعا السواك مطهرة للفم مرضات للرب وكلاهما مطلوب دائما بل ربما يحتاج الصائم إلى تطهير الفم أكثر من غيره وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لم يكن يرى به أي بالسواك بأسا للصائم وقال النووي رحمه الله إنه قول أكثر العلماء واستدلوا بحديث عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي لكن في إسناده عاصم بن عبيد الله ضعفه غير واحده وفي الحقيقة وردت حدة حديث في هذا الباب في كل منها مقال منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أي إلى النبس صلما قال من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه والتبران في الأوسط والدار قطني وفي إسناده مجالب ابن سعيد اختلط بآخره والراوي عنه من صغار أصحابه فروايته عنه بعد الاختلاط ولهذا ضعفه البيهقي والحافظ وغيرهما ومنها ما رواه ابن عدي والتبران في الكثير والعقيل في الضعفاء والبيهقي عن أبي إسحاق الخوارزمي قال سألت عاصم الأحوة أيستاك الصائم قال نعم قلت برطب السواك ويابسه أو برطب السواك ويابسه قال نعم قلت أول النهار وآخره قال نعم قلت عن من قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الخوارزم هذا ضعيف وعن عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أتتسوك وأنت صائم قال نعم قلت أي, أي أتسوق أتسوق؟ قال قال قال قال قلت اي النهار اتسوق قال او قال اتسوق قلت اي النهار قال اي النهار شئ غدوه وان شئت عشية قلت فان الناس يكرهونه عشيه قال ولما قلت يقولون ان رسول الله صلى قال لخلوف فللصائم الحديث فقال سبحان الله لقد أمرهم رسول الله سصلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وعنستات وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من اتلي ببلاء لا يجد منه بدا قلت والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر فيه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصا قال نعم وأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من ذلك من أجر رواه الطبرانيو في إسناده بقر بن كنيس قال الذهبي واهن وقال الحافظ صدوق له أغلاط والظاهر أنه لم يبلغ مرتبة الصدق بل هو إلى الضعف أقرب لكن يستأنث لكن يئتئنس بحديثه وعلى كل فالاستدلال بعموم الحديثين السابقين اولى من مثل هذه الاخبار التي فيها شيء من الضعف ولهذا قال دقيق العيد تعليقا على حديث الباب الذي معنا الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك لكل صلاة فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم ويستدل به من يرى ذلك ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم يعني اللي يعني قالوا باستحباب السواك بعد الزوال, بعد الزوال وقبل, وقبل الزوال استدلوا بهذا الحديث طب الحديث. طيب طيب اللي بيقولوا بعد الحديث. الزوال لا, لا أو يكره, أو يكره السواك للصائم بعد الزوال يحتاجون إلى دليل خاص يخص الحموم. هذا العموع قال وهو حديث الخلوف يعني ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أمن صلى قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قال الحافظ رحمه الله استدل الأصحاب شفعي بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزواء لمن يكون صائما وفي الاستدلال به نظر طبعا وجه الاستدلال عندهم إيه أن الخلوف وهو الرائحة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام وهو لا يظهر غالبا إلا في آخر النهار ولذا حدوه بالزوال يعني بعد الزوال أي بعد منتصف النهار وإذا كان ناشئا عن طاعة وعبادة فلا ينبغي إزالته قياسا على دم الشهيد قالوا أن الخلوف ده نتج عن إيه عن طاعة وهو الصياب فلا ينبغي أن يزال كما إن دم الشهيد لا يزال بل يدفن في ثيابه التي مات فيها ولا يغسل لأن يزال عنه هذا الدم وهذا في الحقيقة قياس فاسد لأن العلة في دم الشهيد ليس لأنه أثر عن عبادة ولكن إيه العلة في ترك الشهيد بلا غسل لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دم يبقى هنا النفس صلى الله بين العلة من ترك دم الشهيد على جسده وثيابه وهو أنه يبعث يوم القيامة بهذا الدم طيب ثم إن هذه الرائحة قد تحصل قبل الزوال أيضا وقد تحصل بعده وقد لا تحصل أصلا يعني لا يلزم إن كل صائم يكون فمو يتغير رائحة ثم من قال بأن السواك يزيل رائحة فم الصائم خاصة لسيما وإن هذا أو هذه الرائحة تنشأ عن, إيه؟ عن خلو المعدة والسواك محله اللثة والأسنان واللسان السواك بيستعمل فين؟ فين في الفم؟ الأسنان واللثة, واللثة واللسان وهيأتي إن شاء الله صفة التسوق في اللسان وهي من السنن المهجورة يعني الكل, يعني الكل مركز أوى عليه, أو عليه, عليه, عليه السنان واللف أما اللسان أسنى فللأسف أسنى يكاد, أسنى يكاد لا, لا يعني يستاك فيه أحد. أحد نعم لكن يأتي أين بيانه أين إن, شاء إن شاء الله يبقى هنا القلوف يقع من قلو المعدة والسواك لا يزيله وعليه فالراجح بل الذي يتعين المصير إليه هو مشروعية السواك للصائم غدوة وعشية أبلغ ظهر وبعد الظهر حتى قبيل الإيه الإفطار الاستحباب لكن الاستحباب في مواضع نحن نحددها الوقت إننا نحن نقول المشروعية عموما لأنه لو استاك في وقت غير المواضع اللي حديدها الشر يعني إحنا هنذكر أو ذكرنا الوضوء والصلاة وهنذكر بعد كده مسألة القيام من النوم والدخول البيت وعند قراءة القرآن وهنتكلم في مسألة الاحتضار هل يستحب التسوق عنده ولا لا يعني المواضع اللي أتى النص بتعيين أو تفضيل استعمال السواك فيه إنما لا نمنع من استعمال السواك في أي وقت حتى وإن لم وإن توجد هذه, هذه الأسباب هنا القل جائز يعني يجوز مطلقا في أي وقل ولكن يستحب, يستحب او يتأكد يستحب يستحب استحبابه أستحب في مواضع معينة أحنا اللي احنا لحنا ذكرنا لحنا لحنا منها الوضوء والصليف وهيأت استكمالها إن شاء الله قال الشارح فيما يؤخذ من الحديث تأكد مشروعية السواك عند الوضوء وفيه بيان الحكمة من مشروعية السواك كما قال ابن دقيق والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة يبقى كأنه اعتبر الحكمة هنا إيه؟ إن الإنسان في حالة العبادة ينبغي أن يكون على أكمل أحواله من النظافة إظهارا لشرف هذه العباد ويمكن أن يضاف إلى هذين الأمرين هو في بعض النسخ فيها تصحيف في الكلام ده في بعض النسخ للأسف فيها الكلام ده مش مضبوط يعني يعني في نسخة هنا بيقول إيه؟ تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة قال ابن دقيق العيد السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة لإظهار شرف العباد هو هنا بقول السر طيب كده مضبوطة هنا في النسخة هنا فيه إيه كلام عن ذلك ها دي اللي فعل تصحيف تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاقة لابن دقيق العيد السر أن مأمورون وكل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل إنما تكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العباد لا هو الصواب ما ذكرته اللي هو إيه أن مأمورون في كل حال صح أنت بقى هي بدل وكل حال يبقى في كل حال من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العباد يمكن أن يضاف إلى هذين الأمرين المذكورين ما صرحت به بعض الأحاديث من أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ولا شك أن هذه حكمة مدركة ينبغي أن يحافظ عليها قوله سسلم أو قول الشارح قول الشارح فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك واعتبرها إيه؟ من فوائد الحديث لعلّه يقصد ما أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عدي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى قال فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا لأن هو الايه فضل السواك الصلاة بسواك على الصلاة, على, الصلاة على, الصلاة على, الصلاة على الصلاة بغير سواك طبعا لا شك إن هي أفضل ولكن أفضل ليه هل لأنه تسوك فيها ولا لأنه يضاف فضل السواك إلى فضل الصلاة لو احنا صح عندنا هذا الحديث هيبقى أن الصلاة التي يتسوك فيها المرء أفضل من أي صلاة ويضاف إليها أيضا ثواب استعمال السواك لكن احنا بنقول لو فضلنا الصلاة اللي سبقها تسوك هيبقى ليه للجمع بين, بين الثوابين, الثوابين. الثوابين. ثواب الصلاة, الصلاة وثواب السواة أما هذا الحديث فإنه يبين فضل السواق فضل الصلاة بسواق بغض النظر عن فضل السواق لكن هذا الحديث لا يثبت قال ابن خزيمة في القلب من هذا الخبر شيء فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من ابن الشهاب وهو كذلك ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث ولهذا ضعف الحديث شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة 1503 وبهذا تعلم, تعلم أن قول الصنعان رحمه الله, الله. فإنه الله. حسن الله. معمول الله. به وقول المنذري تعليقا الله. على حديث جابر رضي الله, الله. عنه مرفوعا الله. ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك المنذري لما خرج هذا الحديث في الترغيب قال رواه أبو نعين بإسناد حسن لا قول الصنعان صحيح ولا قول المنذري صحيح وقد نقل العراقي في الطرح طرح التفريب عن ابن معين أنه ضعف هذا الحديث بل قال إنه باطل وطبعا قول ابن معين يقدم على قول الصنعاني والمنذري لا سيما وإن العلة ظاهرة وهي تدليس محمد ابن إسحاب أنا عشان كده قلت لعله يقصد نحن الآن نخمن وأي واحد يتكلم في فضل الصلاة بسواك عن الصلاة بغير سواك يقصد هذه الأحاديث فإن قصد هذه الأحاديث فقد بينا ما فيه وإلا فلا شك إن الصلاة التي يتسوك قبلها أفضل من الصلاة التي تخلو من السواة ليه؟ للجمع بين الثوابين أو لأن فيه إسباغ فهارة وإسباغ الصلاة التي يسبغ لها الطهور أفضل من الصلاة التي لا يسبغ فيها الطهور فهي أفضل بكل حال ولكن ليه؟ نقول في اشياء مقبوله واشياء لا تقبل الاعتماد على الاحاديث الورده في تفضيل الصلاه ذات السواك لا تثبت وانما نقول قد تثبت الافضليه من طرف اخر وهو ها ان هو اشباغ الطهاره او الجمع بين الثوابين ثواب السواك والصلاه نفسها نعم. قال النور رحمه الله تعالى فيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه من الرفق بأمة لأنه ما منعه من إيجاب أو فرضية السواك إلا خوف المشق على الأمة صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبدالبر فيه دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العس ألا ترى أن رسول الله سسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما هذا صحيح يعني لو اختلط أمرين على المر لا يعلم أيهما مشروع والآخر, مشروع والآخر ممنوع وكان اليسر في أحدهما, في أحدهما. يبيه. يبيه. يبيه. ها؟ ها؟ ها؟ يبقى الحكم يبقى في, في جانب الأيسر إلا, إلا أن يتبين خلاف, خلاف, خلاف, خلاف ذلك, خلاف ذلك خلاف لأن هذه الشريعة مبنية على التيسير كما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ومن السنة قوله سسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وبوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله في الإيمان باب الدين يسر هكذا على الإطلاق نعم وقوله سسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر متفق عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه نعم لو إيه؟ لو إيه؟ أنا أتكلم الآن عن مجتهد رجل ينظر في الأحكام الشرعي اختلط عليه الأمر بين شيئين هذا وذا يجوز ولا لا يجوز ينظر إلى أيهم وأيصر على الأمة ويبقى هو ذاك اللي كفت ركحة ومن بعد ذلك الناس يتبعونه نكلمش عليك وعلى التاني والتالي نكلم على المكتهد الذي في الأحكام نعم قد يأخذ نفسه بالشديد احتياطه لكن يفتن نفسه بالإيه؟, بالإيه؟, بالإيه بالأيصر وضابط التيسير هو الشر وليس الهوى وتجميع الناس ونحو ذلك قوله قول الشارح أن ضرء المفاسب مقدم على جلب المصالح ليه؟, ليه؟, ليه؟ جاي من اين الكلام ده؟ لأن الآن ممكن, ممكن كان النبس صلى الله عليه وسلم يؤمر, يؤمر الناس بالسواة بغض النظر عامة يترتب عليه من مشقة لكن هيترتب على هذه المشقة ايه؟ انقطاع عن طاعة يبقى هنا نقول الانقطاع عن طاعة ده ايه؟ مفسدة والسواة مصلحة او الالزام بالسواة مصلحة لا يبقى ضرق المفاسد مقدم على جلب المصار طبعا المراد من هذه القاعدة طبعا يا قاعدة متفق عليها أنه إذا تعارض مفسدة ومصلح وكانت المفسدة أعظم من المصلحة وجب تقديم دفع المفسدة وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة أقول إنه إذا تعارض مفسدة ومصلحة وكانت المفسدة أعظم من المصلحة وجب تقديم دفع المفسدة وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة ليه؟ قالوا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات <أشد, أشد من <شوي> اعتنائه <المأمورات> بالمأمورات اعتناء الشارع بالمنهيات والمنهيات في باب الايه مصلحة إلى المفاسد والمأمورات في باب المصاف فلما يكون اهتمام الشارع بالمنهيات هي هي أشد, أشد, أشد من اهتمامه بالمأمورات بالمفاسد لاهتمام بدفعها مقدم على الاهتمام لجلب المصالح ولا لا وطبعا يؤيد هذا قول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يبقى هنا جعل المنهيات كلها في جانب الايه الترك أما المأمورات في جانب الاستطاع نعم وطبعا يؤيد هذه القاعدة أيضا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ها حرما ولا لم يحرما مع موجود, الم... موجود المنفع لكن هذه المنفعة أقل من المفسدة فقدمت المفسدة هم فقدم ضرر المفسده وكيف تدرى بالتحريم فقدم ضرر المفسده على جلب المصلحة بتحريم الخمر والايه والميس واضح وايضا قول صلى الله عليه وسلم طبعا ادله كثير ولكن نكتفي بدليل في من الكتاب ودليل من السنة قول صلى الله عليه رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقط الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه, منه يبقى دا الأفضل والأقرب إلى الصواب والسنة والمستحب والأخير إنه يعمل بابين لكن قد يترتب على ذلك ارتداد بعض الناس او حصول نوع من التشويش على المسلمين او بعض الثورات او, أو الى اخر فقدم ضرء المفسدة على جل المصلح نعم طيب هنا يعرض سؤال ثبت في سنن ابي داود والنساء ان النفس السلم قال لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به حكتين تأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة طيب هل يستوي في الحكم تأكد استحباب السواك وتأخير صلاة العشاء أو, او هل يستوي هل هل هل هل صلاة تأخير صلاة العشاء في الاستحباب مع, مع, مع استعمال السواك في المواضع المشروعة المشروع ولا, ولا يقدم احدهم, أحدهم على الاخر تفضل تبو مال حديث واحد طيب وما له حديث واحد ما يكفيش احنا لازم يكون ما ممكن يكون عندك مئة حديث ولكن كلهم بايه بينصهروا في بوطاقة تفضل هذا الشيء ان الشيء ده ايه مستحب فلا يلزم ان لكل مستحب بيجي عشر حديث او عشرين حديث, عشر حديث لكن انا تكلم الان ان نفسه لم جمع بينهما في حديث واحد وجعل المانع من ايجابهما ايه ايه المشاق فهل يستوي ده مع ده صدق فكان ماذا؟, كان ماذا؟, كان ماذا؟ وقد يقول لك يقول قائل طيب دي العشاء مرة في اليوم لكن السوات كم مرة في, في مرة اليوم؟, في اليوم. <تصفيق> ممكن ولا لا؟, ولا لا. واحد يقول لك استعمال السوات بيود من, من لثة مثلا, مثلا. وقد يعرض الأسنان معرفش يعد تفضل لا هو طبعا لابد يا جماعة وانا قلت هذه المسألة مهمة جدا في فهم النصوص ها ايوة لابد في فهم النص من الرجوع الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هل محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك كمحافظته على تأخير صلاة العشاء أو نعكسها بقى هل أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بقدر ما كان يستعمل السواك ويحض عليه بس فإحنا ننظر الآن نجد يبقى هنقول هنا اللي احتجوا على القائلين باستحباب السواك أو تأكيد استحباب السواك طب ليه ما بتقولوش باستحباب تأخير العشاء على نفس الايه المستوى, المستوى أو, أو الدرجة. الدرجة الجواب, الجواب من وجهه الأول أن النفس سلم واضب على السواك, السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه, على استحبابه. ولم يواضب على تأخير العشاء. العشاء بل كان الغالب عليه, عليه تقديمها فكان ها الأفضل ها؟ ها؟ تقديمها, ها؟ تقديمها لذلك صحيح ان فيه النبي صلى قال لو لا على امتي لا امرته يبقى ما حصلش امر ابتداعا ايه هنا ما حصلش الامر والمانع منه المشقة طيب نشوف فعلي النبي صلى الله على السواك الغالب من حالة استعمال وده واحده يكفي ليه القول بيه استحباب السواك طيب الغالب من حاله وفعله حالي في العشاء عشاء. تقدمها ولا تأخرها تقدمه تقدم. يبقى, يبقى لابد هنا ودي مسألة في مش في الدليل ده فقط, ده فقط. لا في كل, كل الأدلة إن احنا النفس صلم آه, آه. آه. آه. ومع قوله عمل ايه, عمل إيه؟ فعل. فعل يبقى لابد, لابد أن نفهم قوله من خلال فعله. فعله وفعل الصحابة من, من بعده, بعده. لأنه ممكن يكون عندنا دليل عام يدل على أشياء واسعة لو توسعنا فيها بمدلول هذا الحديث دون الرجوع الى فعل نفس اللهم الصحابه هندخل في باب الايه البدع الإضافية اللي بيتكلم عنها العلماء اللي هو قالوا ما ثبت باصله دون ان يثبت به وصف زي ما قلت قبل كده في مسألة نفس الا كان إذا دفن الميت قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت لو احنا اخذنا بهذا العموم دون أن ننظر إلى فعل نفس اللهم الصحاب يبقى ايه ندعو جماعة قبل الدفن وبعد الدفن أو خلينا نقول ندعو إيه؟ جماعة في نفس واحد أو واحد يقول والناس تأمن وراك أو كل مجموعة تاخد ركن وتدعو بمفردها لأن العموم يدل على هذا كله واللي بيستدل على الدعاء الجماعي مثلا على القبر أو نحن بيستدل بإيه؟ بهذا العموم لكنه في نفس الوقت بيغفل, بيغفل عن مهمة, مهمة جداً, جدا وهي, وهي ست... فعل النفس اللي هو اللي قال كده هو, هو اللي ايه هو اللي دعا والصحابة اللي, اللي سمعوا اللي الكلام ده هم اللي, اللي ايه اللي نفزوا طب نفزوا ازاي فمهم جدا يعني انا جدت هذه الفائدة هنا لهذا الامر او لهذه الفائدة ان مش كل ما تفهمه من عموم النص يبقى ايه هو المراب بالنص لأن المراد بالنص ده أكيد اللي عملوا منه اللي عملوا النفس السلام ويه؟ الصحابة ولذلك تجد كثير من العلماء استنبطوا أحكام ممكن تكون بعيدة كل البعد عن نص أو ظاهر عبارة الحديث وتاجد بعض العلماء يقول لك وعليه العمل. وعليه العمل عمل عمل وده كتير جدا في كلام الترمذي. وعليه عمل العمل معين الحديث, الحديث ممكن يكون ايه? ممكن يكون ضعيف. لكن عليه العمل بدأ ينظر من اول الصحابة. ومن جاء بعدهم كانوا يعملوا ايه في هذا الباب? عملهم يوافق هذا الحديث وان كان في اسناده ضعف. يبقى لما قال وعليه العمل يبقى ده في حد ذاته يقوي ضعف الحديث. مش يجي واحد يقول لك لا. ده الحديث ضعيف أنا يبقى أنا إيه؟, انا ايه ما اعملش بيه طيب ياخد زكاية انا علماء الحديث قالوا عليه العمل يبقى ده واحده يكفي ليه الاستدال فمهم ان احنا نفهم النصوص من خلال فعل النبسة صلى الله عليه الصحابة ومش كل ما يظهر للانسان من ظاهر النص يعتبروا ايه صحيحا بغض النظر عن كل الصحابة عملوا بموجب او لم يعملوا به على جزاك الله خير طبعا باب المصالح المرسلة هو أقرب ما تكون إلى القياس ولكن القياس بيكون على نص والمصالح المرسلة بتكون قياس على مقاصد التشريع لأن الشرع يهدف إلى تحقيق المصالح للناس فأنا أقول مثلا جمع المصحف في أو جمع القرآن في مصحف واحد ده إيه مصلحة لا قل مصلحة قل الأول مصلحة ولا مش مصلحة يرد ايه حفظ الدين وحفظ الدين ده ضروري جاءت نصوص كثيرة جدا لحفظي ولا لا فيقولوا اه هذه المصلحة من تلك والشرع جاء لحفظ الدين وحفظ القرآن او جمع القرآن في مصحف واحد ها جزء من حفظ الدين اذا هو مشروع لكن ما عنديش دليل خاص يقول لي اجمع القرآن فين في كتاب واحد او في مصحف واحد فدي بقولهم مصالح مرسلة لأن ما فيش عندنا دليل خاص يشهد لها بالاعتبار والقبول ولا دليل يشهد لها بالإيه؟ بالإلغاء والرافض مهيش مقيدة ولكن مرسلة لا فيه دليل بيأيدها ولا دليل بيطلق أستغفر الله لا في دليل بيقبلها ولا دليل بيردها تبقى إيه؟ مرسلة طب مرسلة بيحكم على بإيه؟ مقبولة ولا مردودة؟ نرجع لمقاصد الشر هل تتفق مع مقاصد الشرع ولا؟ خلاص وإحنا برضو أي مكتهد ييجي بعد كده هيكون على خطر النبي صلى الله عليه وسلم سائر نفس الكلام؟ إحنا بنقول واضب على شيء ولم يواضب على الاخر او غلب من شأنه أن يفعل هذا الشيء وترك في اغلب احوالي الشيء الاخر مع انه جمع بينهم في حديث واحد يبقى نخلينا مع الاغلب والنادر برضو يفضل نادر زي ما هو لان ده فعل النفس سلم وفعله صلى الله عليه وسلم شرح عملي للايه للنص القولي ولا شك ان الشرح العملي ابلغ من الايه من الكلام نعم هو اللي انت قلت, اللي انت قلت. ان ديت بقى سنة ودي سنة مؤكدة. مؤكد. يعني ما يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط مرة او مرتين او فعله, فعله قليلا أو فعله يبقى ده سنة. سنة. لكن واضب على فعله, فعله, فعله يبقى ده سنة, سنة مؤكدة. مؤكد. نعم لان ده سنة ودي سنة طالما فعله يبقى سنة. لكن هل نتكلم الان على التأكيد وعدمه. وعدمه. وعدمه. نعم. نعم. الجواب الأول على التفريق في الحكم بين استعمال السواك وتأخير العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على السواك فأجمع لذلك على استحبابه ولم يواضب على تأخير العشاء بل كان الغالب عليه تقديمها فكان الأفضل تقديمها لذلك وجه الثاني أن الأمر الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لخشية المشقة مش الأمر ولو لا أن أشق لأمرت لا هذا, هذا الأمر يستوي أمر. في الحلم الظاهر أن أنه حلين. ليس مستويا في الصورتين, في الصورتين. بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر, أمر إيجاب وفرط لأنه, لأنه قال في الرواية في الثانية إيه, إيه؟ لفرط عليكم السواك فلما, فلما ينزل, ينزل من فرض. فرض ينزل إلى إيه إلى, إلي مستحف نعم. نعم فإنما ترك الأمر الدال على الفرض, الفرض وأتى به على سبيل الند وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعا ليه لأن العلماء أجمعهم على أنه يجوز فعل هذه الصلاة في اول وقته ولا لا الإجماع منعقد على فعل أو جواز فعل الصلاة في اول وقته صلاة العشاء بل أن كل الصلوات الأفضل أداءها في اول وقته فلو أمرهم بتأخيرها كان يأمرهم على سبيل الفرد ولا الند الند قولا واحد نحن نقول هنا أن الأمر في السواك اقوى سواك من الامر فين في, فين؟ في تأخير في العشاء فلما نخفف في الاتنين كل واحد هيخف من خفف من خفف هينزل درج يعني, يعني هقول أنا مثلا, أنا أقول مثلا, مثلا ايه واحد, واحد, واحد, واحد, واحد مثلا المفروض يجيب امتياز واحد مفروض يجيب جيد فنزلنا الاتنين درج قالوا ده فيه غش جماعي ننزل الناس دورك كل واحد ننزله ايه عشرين درج فنزلنا الامتاز هيبقى? هيب جيد جدا. جد ونزلنا جيد هيبقى إيه؟, إيه؟, ايه? مقبول. مقبول هي دي. بيه يعني, بيه يعني ايه كمثال عقلي? لا, لا. ان الامر في السواك كان, كان عالي. عالي, عالي, عالي, عالي, عالي يكاد يكون ايه? فرد. فلما, فلما ينزل تحت شوية يبقى ايه? مستحب باستحباب عالي. التاني امر ينبقى لما ينزل شوية يبقى ايه? ا ليس بيش تاكيدا بيش ولكن, ولكن على, على الاستحباب, الاستحباب الايه الادنى نا. نا. نا. انت مصر يعني على قولك طيب يعني انت بترى ان المشقه في تاخير العشاء الشاء أشد, اشد منها في استعمال السوا لذلك, لذلك كان عله ده اقوى والثاني اقل مش عايزين نقول لي هو ايه, <تصفيق> إيه اصل الاول فلأ انت امسك الفاظ الحديث لفظ لولا الاشك يبقى المشقه لها ايه لولا لا أشق لو على أمتي. أمتي لا أمرتهم لا, لا بد لا أن كلمة أمرتهم ديت ينظر في طبيعة الأمر هل هو, هل هو بنفس, بنفس, بنفس الدرجة, الدرجة ولا في بعضهما أو في بعض الأشياء أخف من البعض الآخر طيب وبناء لا ما تقبرش تقول أنه ظهر أنه دي أقل ولكن نقول ان, ان هو صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ان, إن تأكيد استعمال السواك يفوق تأخير العشاء بإيه؟ بفعله, بفعله. بفعله. ليه؟ بيه؟ بيه؟ قد يكون لأجل المشق قد يكون لأجل المشق إنما إحنا بنتكلم الآن أن السياق, السياق واحد وكلمة مشقة هنا إيه؟ واحد لولا أن أشق على أمتي لا امرتهم, أمرتهم بتاخير العشاء, العشاء والسواك, والسواك يبقى اللي منعوا من المواظبه من انه من قد اللي منعوا من المواظبه من لكن الموضوع احنا عارفين تاكيد, تأكيد السواك, السواك من ايه, إيه من المواظبه يبقى دي الاولانيه والامر الثاني ان هو لما اتكلم في امر في الأمر السواك, الأمر السواك او في الامر بالسواك جعلوا إيه؟, ايه? في رواية لا فارقتوا عليهم. والفرض اعلى درجات الايه? الأمر, الأمر, الامر. يبقى هنقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما واضح اول صل حاج على استعمال السواك. وكان الغالب من شعن استعمال. بل كل احوال كما سياء. استنى بس. الامر التاني انه لما تكلم عن الأمر بالسواك عبر عنه بالفرضية يبقى احنا هنا الأمر في السواك أقوى وفي نفس الوقت موظبة النفس السلام عليه ده بقى يخلينا نقول ايه ان نستنتج من الاجتماع الاثنين ان المشقة في تأخير العشاء أعلى من نستنتج منهم مش نبني عليها حكم نستنتج من موظبة النفس السلام على السواك وان نجعل الأمر به السواك أقوى, اقوى من الامر بي تأخير العشاء, العشاء ان المشقة في العشاء اشد, أشد فلرحمة يساسلم بالامة ايه? إيه؟ خفف, خفف فواصف, فواصف على ده, على ده وإيه؟, وإيه؟, وايه? بالضبط كيف. لكن, بالضبط لكن بالضبط هو في البداية قال لولا ان اشق. يبقى المشقة هي ايه? إيه؟ القسم المشترش دين إيه؟ اللي في المنع من? لا ما ينفعش في المنع من فرضية السواك لكن ما نطرش نقول فرضية الايه? أيوة. ايوة لان العشاء لها وقت موسع ده جوز انك تأدى في اوله في وسطه في اخره انما السواك ايه ممكن الامر بيه ولا لا ممكن الامر بيه على سبيل الفرض انما الامر بالفريضة على سبيل الفرض في وقت معين يبقى دايه نافي ان وقتها ايه موسع ولسيما النبس صلى الله عليه وسلم في امام جبريل للنبس صلى الله عليه وسلم جاء في اليوم الاول بعد غياب الشافي وفي اليوم الثاني بعد نصف الليل او بعد ثلث الليل وفي حديث ابي موسى الاشعاري لما الاعراب يسأل النبسة سلم عنه الوقت وقت الصلاة قال له اجلس معه جف اول يوم برضو صلى العشاء اول يوم بعد غياب الشفاق وفي يوم بعد ايه ثلث الليل وقال له الوقت بين هذين يبقى هنا لا يمكن ان نقول لي ان الامر فيه العشاء امر ايه فرض لان وقتها واسع فازاي اجد اياه على وقت معين <تصفيق> لا ما نقضرش أصدقى اللولة في دي الامتناع نعم فالحاصل هنا إن أقرب إلى أو القول بتأكيد السواك في المواضع المشروعة هو السنة المؤكدة لكن قوله لو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء, العشاء يبقى ذا إيه؟ على, على سبيل الجواز, الجواز أو, أو, أو, أو الاستحباب الأدنى الذي يراعى فيه القعدة السابقة اللي المفاسد مقدم على جلب المصالح, المصالح نوى لو أخر يمكن الناس أن هم يناموا, يناموا عنها أو يتخلفوا عن صلاة الفاشد يبقى هنا هتحدث فيها عدة مفاسد مفسد الأولانية أن هم هيبدروا الى صلاة العشاء. فرادة. يبقى ضاع مصلحة الايه? الاجتماع? او ان هم يناموا عن صلاة. العشاء الاول هينام بعد المغرب لان لسه الوقت طويل تروح علينا وما يقومش الا بعد ايه? منتصف الليه. او ينتظر الى صلاة العشاء. بعد منتصف بعد ثلث الليل الى منتصف الليل فيروح ايه مله صلاه الفجر يبقى هنا لما نيجي نطبق القاعده اللي فاتت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هنعمل ايه هنقول لا يبقى تقديمها افضل من تاخيرها وانكار الحديث في ايه نوع ند نوع ند لتاخيرها ولكن طبعا التاخير راجع لمين لي راجع ليه الامام وليس لكل واحد لحاله طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث ونكمل في الحديث المقبل إن شاء الله